الحمد لله فاطل السماوات والأرض جاعد الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله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 لا إله إلا هو فأنا ترسكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغروا لكم الحياة الدنيا فلا تغضون لكم الحياة الدنيا ولا يغضون لكم إلا للغرور إن الشيطان لكم عَدُوٌّ فاتخذوه عدوها إِنَّمَا يدعو حزبه يكون من أصحاب الزعير الذين كفروا لهم عذابا شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله إن الله يجل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب لفسك عليه الحسرات إن الله عليم الذي أرسل الياح فتزير سحابا فسقناهم إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد منتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعبال الصالح يرفع والذين ينقرون السيات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبون والله خلقكم من تراب ثم من لطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل منه الكفين وَالْقَلِيدَ بَدَأُوهُ مِنْ طَقْرِهِ وَلَا أَلْهُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيلَ فِي الْمَعَارِ وَيُولِجُ الْمَعَارَ فِي الليل الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَدَلِ المُسَمَّى لهم لا ملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون منك طرير. إن هم منك طمئر، إذا دعوه لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجاب ويوم القيامة. يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها خلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تتر واترة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يهمل منه شيء الله النصير وما يستوي الأعمى والبصير ولو ظلمات ولا النور ولو ظل ولا الحروب بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَوْا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تَأَتَّى رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ بينادي وبالظُّهُن وبالكتاب النور ثم أخذ الذين كفروا فكيف كانوا كثيرا؟ ألم تر أن الله جل من السماء ما فخرجنا به سرّات ألوانها. ومن الجبال جدد بيض وحر مختلف ألوانها وورا به سودا ومن الناس والدواب والأمعاب مختلف ألوانها فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ صدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورسنا الكتابا الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصر ومنهم سادق يا رب الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من ثروة من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير وقال الحمد لله اذهب عنا الحسن إن ربنا أغفور شكور الذي أحلنا دارا قامت من فضله لا يمثنا فيها نصف ولا الذين كفرون لهم عذبا انما لا, لا يقضى عليهم قيامته ولا يطفخ عنهم من عذابنا تذالك كانت تذيق فلتكفر وهم يظالمون فينا ربنا اخرجنا للخانئا غير الذي كنت فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عَلَى دَرَبِهِمْ إلَّا نَقْدَهُمْ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إلَّا فَسَرَهُمْ وَالَّذِينَ جَعَلَنَّ خَلَاقًا فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربه إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ مَاتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْهِ بَلْ إِنْ يَعِذُوا الظَّالِمُونَ بَعْضٌ بَعْضٌ إِلْمَا تَمُدُّ اللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنٍ لَهُمْ جَاءَهُم نَذِيرٌ لَّا يَقُولُنَّ اهْتَدَى مِنْ يَحِدِ الظَّلَمِ فَلَمَّا جَاءَهُم نَذِيرٌ مَا زَادَ إِلَّا لُؤْرَا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَتَرَّ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 وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قوة. وَمَا كَانُوا مَعُهُمْ عَدِيْذٌ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ ما كتبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يوحرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء